سلامٌ أنتَ لا عليكم باردُ السلامُ سلامٌ على سيد المرسلين من الله فضلٌ على العالمين سلامٌ على سيد قدن على العالوم من بيد الهدى وصف الدقيق الامين سلامٌ سلام, سلام, سلام. سلام عليكم. مبين ولعيني الى السادات الصاغرين نودى ذو الورى وطيرط المبين ولم اترك الحب بطولات السنين سلام اي قوم بارد ترى شكتو من الهم والعلال لي بدهر يمجر على اماني شكتو من الهم والعلال بدهر يجور وجعلت همومي بحبي عليك سلامٌ سلامٌ سلامٌ, سلام, عليكم فهدوا سلام على قاتل المارقين للمعارف وترول اله الايمامي المظلم فلولا هما دعانا للهدي كلامٌ سلام عليكم